صفحه التاريخ لو تقراها تشوف ياهم من البشر اتقاها صفحه التاريخ لو البشر اتقاها علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي, علي علي علي علي علي علي هذا من عم النبي وفارس مضى علي يا علي, علي بالقضيه والحلم فاق البشر علي علي. هذا من شاف النبي صار بخطار صاها مجدد فداها علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي بالكرم لو بالشجاعه ومعرفه الادب نهج البلاغه شرضه يا, يا علي وبالسهد يا علي لا عاش حي شيء يا علي الرغيف منش غير يتعشى علي علي علي علي, علي اسمك من اسم السما علي يا علي عليك علي الموزم علي يا علي منك يوب من طفاها علي علي يا علي. علي علي علي علي يا علي يا علي يا علي يا زحر موسى البشر من ضاعته يا علي ويوسف بطلك نجا من اخوته يا علي حقك المعقود نزل هالقدس يا علي ما حد جدل علي علي علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي نوح علي النصرة الاسلام صرت مترجى علي علي ضد الفقار يا ما عالج يا علي شلون بسفك الله علي علي علي علي علي علي علي علي حركه صفين ويخبر إليه يا علي عليا عليا صيت بالكرات للسابع عليا عليا عندك علي مرحب من طواه وجدي لا عليا يا علي, علي قسم عدل قامت سواها علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي يا صرت يا علي أشرف مساب نفكر اسمك ما الصلاه مو مستحب ذكرك وجاي لك علي تطلب علي الصلاه علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي